يا رب موتي كرمه القدين وَإِنَّ مَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمْ وعليهم, وَعَلَيْهُمْ مَا كُمْ مِنْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا فَتَتَدُوا وَمَا عَلَى الْحُدُونِ إِمَّا الْبَلَاوُ الْمُبِينَ وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعمل الصالحات لا يستخلفنهم من الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يؤسلن له الذين هم المذب اعتقالهم ولا يمزلنهم بيع من بعد قرفهم الأنار يعبدونني لا يشربون من شيئا ومن كفر بعد ذلك فهولئك هم الفاتحون وأقيموا الصلاة ولا تحكات وأقيموا الرسول لعلهم لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ثلاث مرآ ليستأذنكم الذين ملك أيمانكم والشهدين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرآ من قبل صلاة الفجر وحيدة ضعون ثيابة من الضيئة. وَيُرِيدُ دَارَ صَلاَتِهِ عِناءَ فَلَا تُعَرِّضُوا لَهُمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَيْنَا عَلَيْهِمْ غَضَبًا بَعْدَهُ وَقَوْمٌ عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُضِلُّ ويَهْدِي وَأَلْقَى عَلَيْهِمُ الْأَيَاتَ وإذا دلوا الهزان منكم القلوبة ليستأذنك ما سأذنك الذين من الصبرين كذلك يبين الله لك والله عليم حبيب والقواعد من الهتاء يَأْوُونَ إِلَى نِكَاحٍ ۚ ثُمَّ يَرْتَدُّونَ إِلَى الْعَادِيَةِ ۚ بَذَيْنا عَلَيْهِمْ نَجْدًا ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا مُتَّمِرَ وإن يتعفق يضير لهم والله سميع عليم ليس على الأعفا حرد ولا على المريض حرد ليس على الأعفا حرد ولا على الأعفا حرد ولا على المريض حرد ولا على نامتكم أن تأكلوا في بيوتكم أو بيوت آتالكم أو بيوت أمتلاتكم أو, أو بيوت إخوالكم أو بيوت إخوالكم أو بيوت أبواتكم أو بيوت أحمالكم أو يُؤْتِيَنَّكُمْ أَمَانِيَّكُمْ لَقَالُوا إِنَّمَا حُلْمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا وَلَوْ يُؤْتِيَنَّكُمْ أو لَقَالُوا هَذَا وَهَذَا مَا كُنَّا نَحْلِفُ وَلَوْ ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَرُّوهُمْ جَنَعًا أَوْ تَسَاهًا فَإِذَا نَفَرَكُمْ غُنُو أَوْ تَرَجَّلَ مَنْ صَنَعَهُ يُؤْتَىٰ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً من علم لله كذا بك يبين الله أقول الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كنلوا معه, معه على أسل جابع الذي يفلموا حتى يستهزلون <سؤال> إن الذين يستغفرون جواناك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان الذين يستغفرونك هم اولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان الذين يستغفرونك هم اولئك الذين يؤمنون لَتَرَى اللِّينَ فِي النَّارِ يَصْدُرُونَ وَيُخْرَجُ لَهُمْ وَارٍ إِنَّ اللَّهَ وَقُورٌ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ دُعَاءَ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ دَرَجَاتٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَعْلَمُ أَمْرَ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ فليحذر الذين يقالكون عن أمري أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الذين فلا إن لله لا في السماوات والأرض وليعلم ما لم تكن وَيَوْمَ يُجْعَلُونَ لِأَنْعَامِهِمْ فِئَةً وَيَئِسُوا مِنْهُمْ وَيَقُولُونَ هَذَا عَدْلُهُ وَاللَّهُ نبي الله لمن كمير اللهم الله. الحمد لله رب العالمين أَمَنَ يُمِيتُ وَيُحْيِي مَا لَكَ مِنْ إِلَهٍ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أمين تباعد الذي نزل الترضون على عبده ليكون في العالم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يشهد ونباك ولم يستخذ ولده ولم يكن له شريطاً فيهم وخلق كل شيء فقد ضربوا تطبيعاً واستخذوا من دونه النابلة لا يخلقون شيئاً تخلقون شيئاً وهم ولا يملكون لنعمة فيه اضطره ولا نفعا ولا يملكون موته ولا حيلته ولا نسورا وقال العديد جذروا كن اضطراه وأعلن وأعلنه وعليهم أذكرون فقد جاءه قلمة وثورا وقالوا أتاقير الأولين اتزمها فهية لا عليك أفرة ونصيرا على قسنا قُلْ أَنَّ لَهُ الَّذِي عَنَهُ النِّوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي لَهُ كَانَ وَحُورًا وَحِيمًا وَقَالْ وَمَا لِهَا ذَا الرَّزُّهُ لِيَخْلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشِي بِالْأَزْرَاقِ لَوْنَا مُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌّ فَيَكُونَ مَعْلُمُ زِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَرْزٌ لَوْ تَخُولُ لَهُ نَيَّةٌ يَحْكُلُ مِنَّا وَقَالَ الظَّانِمُونَ إِنْ تَسْتِبِعُونَ إِلَّا عَقْلٍ مَسْكُورًا قُنْ كَيْتَ مَرَقَ لَكَ أَمْثَانَ تَضَلُّوا فَهَا يَسْتَقِعُونَ سَبِيلًا تباوك الذي إن شاء جعلنك خيرا من ذلك جعلنك خيرا من ذلك ذنبا ذنبات تجريب من تحت الأنمار ويجعلنك قصورا بل كالكبور الساعة وَإِذَا عَذَبْنَا هَٰذَا الْقُرَى كَانَ ثَبَتَ السَّاعَةُ سَعِيرًا إِذَا رُسِمَ مِن نَّجْرَانِ سَعِيرٌ سَأَلُوا أَلَا يَظُلُمُهُ وَزَكِيًّا وَإِذَا رُسِمَ مِن نَّامَكَانَ ضَيِّقًا صُغْرِينَ لَدْعَنَا ذَٰلِكَ نَأْمُرُ بِهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ شَهِيدُونَ كُلَّ ذَٰلِكَ قَدِيرٌ إِنَّهُ يُلْقِي الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّةِ نُورًا وَإِذَا الْمُتَّقُونَ أُدْخِلُوا فِيهَا قَالُوا لن فينا ما يشاء أولى خالدين كان على ربك وعدا من قولا ويوم أشعروا وما يعملون من دون الله فيقول فيقول وأنتم نقللتم ويوض بحالك ما كان ينفغي لنا من نتخذ ما كان ينفغي لنا من نتخذ منه ولكن نتعتهم وآباءهم حتى حتى نزل وكانوا قوما فَقَدْ جَزَّلُونُ تَقُولُونَ فَمَا تَبْتَطِيعُونَ صَرْفًا فَمَا تَبْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا صَلَيْلِ يَضْغِمْ مِنْكُمْ نُحِقُوا عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا نَوْسَلْنَا قَبْلَةَ مِنَ الْقُرْثَمِنَ إِلَّا إِلَّا جُنَّهُ وينشون في الأسواق وجعلنا بعضهم بعضهم مفتن أتصلرون وكان ربك نريعو و o o o o o